هو الذي خلقكم فلنكم كافرون ومنكم مؤمن والله بما تعملون بكير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإلي المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تأمرون فالله علم بذات السجور ألم يأتكم نباق الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فتفروا فتفروا وتولوا واشترنا الله والله غني يُنَزِّلُ زعم الْكِتَابَ كفروا آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ يبعثوا أُمُّ الْكِتَابِ وربي مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي وأنك على الله يكين فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون قبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويحمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري الأنهار أجري من تحتها الأنهار قاندين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله قَلْبَهُ قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول دَوَّنَ لَيْتُم فَإِنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يا لَن نؤْمِنَ أَحَدًا مِن أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ أَن تُؤْمِنُوا إِلَّا مِن أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ مَن يُعْجِبُكُمْ وَإِن تعفوا الله رفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم أنتقوا الله ما استضعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقف سبحانه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا فرضا حسنا يباعثه لكم ويوفر لكم والله شكور حليب عالم الغيب والشهادة العزيز الحديد